こんばんは。 Yeah. إ ِ ن الحمد لله تعالى تعالى وللسعيمه ََُِ وللصرفه ِ ولقد ج ا ب ت اليهم بانهم يحبون الناس و النبي يقول عن أ ب ي بكر إ ن الله معنا ل أ ن أ ب ا بكر ا ل ا خ و ة في الله أ ف ض ل من كل من كان مع نبي الله موسى من بني إ س ر ا ئ ي ل ف أ ب و بكر ا ل ا خ و ة في الله هو الصادق والصابر والمحسن و الله عز وجل قال إ ن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال اللهم وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس أ ن المراد بالصلاه ا م ا أ ر ي د ما عند الله لا يريد اخوتي في الله شيئا الا ذ ض ر ب ه تبارك وتعالى وسيجنبها الاك الذي يؤتي ماله ي ت ز د ج وما ل أ ح د عنده من ن ع م ة ا ل تجزى و الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يغرق ابو بكر اخوتي في الله عائشه رضي الله عنها ا ب ن ة ه ابي بكر وزوج نبينا صلى الله عليه وسلم ع ا ئ ش ة التي رباها النبي رباها ابو بكر رضي الله عنها فمن ت ق ل ت من بيت ابي بكر ل يكمل ا ر بيتها زوجها ونبينا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما تتعب ومصه هذا يخرج في الله قريب ل أ ب ي بكر وكان فقير وكان أ ب و بكر ينفق عليه بفقره وقربته ومع ذلك ه خ ر ج ل ي الله هو أ و ل من وقع في عرض ابنته كان هذا يفعله انت قريب له و ل ك ل يجب ان يكون هناك افعاله في المنطقه التي يكون هناك افعاله التي يكون هناك ر م ع ا ل ه よく知ることはない。 بنفسه وماله أ ب و بكر ولو كنت متخذا خ ل ي د ا غير ربي لاتخذت أ ب ا بكر خ ل ي ل ولكن ا خ و ة ا ل إ س ل ا م ومودته لا يبقين ى في المسجد باب إ ل ا ص د إ ل ا باب أ ب ي بكر إ ذ ن ب ش ه ا د ة 偉そう。 الصديق و ابو بكر الشهيدان عمر و عثمان ر د ي الله عنه الجميع ا ل آ ن ي خ و ة في الله د ر ج ة ا ل ص د ي ق ي ة هي ا ل د ر ج ة التي درجت تاتي د ر ج ة الملوك وهي اعلم ى ن د ر ج ة ا ل ش ه ا د ة قال الله و من ي ُ ط ِ علاها ا و رسول فاولئك معا و ل يجب ان يكون هناك افضل من ا ل م م ن ا و ة بعد ا ل ن ا ل م و ك ن ان ي ك ي ن هناك ا ن ا ل م ان ي ه ا ك افضل من ا ل م ان ي و ب ك ر ل ذ ا ل م ان و ب ك ر ا ل م خ ك ر ان ي ا ل ل ه ن ا ف ض ل ا ل ن ا س بعد ا ك ا ل من ب ي ا ء و ن ا ف ض ل ا ل م م ة بعد ر س و ل ا ل ل ه صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و ن هناك ا ف ل من ا ل ن ان يكون ا ل من ا ل م ن ان ي ك و ا ل من ا ل م ن و هناك افضل من ا ل م ان ي و هناك ل م الممكن ا ي ن ا ل ل ل ل ل ل multim ♪ <laughs> <laughs> ではもうそろそろ。 فان أهل أهل باب الصدق. وان كان من اهل الصيام دعي من باب الريان فقال ابو بكر وهل هناك لم يهدها من ابواب الجنه ة ك ل ا قال نعم واني لارجو ان تكون منهم ارجو من كلام من النبي من عاد اليوم منكم بردا قال أ ن ا رسول الله قال النبي عندها م ج ت م ع ن ا في امرهم إ ل ا دخل الجنه والقول هذا واستغفر الله لي ولكم ولله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله ولي الصالحين اشهد ان محمدا ً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما بقي أ خ و ا ن ن ا في اللحظات ه ل ح د ث عن امر هام ك ل ل ا أ خ و ا ن ل ا ف ل ل أ س ف إ ل ا من رحم الله ت ب ر ك وتعالى نرى تقصيرا في ت ر ب ي ة أ ب ن ا ئ ن ا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتها ل ر ج ل راع في بلده مسؤول, مسؤول عن رعيتها ل م ر أ ة راعي ة في زوجها و م س ؤ و ل ة عن رعيتها الخادم راع في مال سيمنه ومسؤول عن رعيتها وضع ا ل ق ا ع د ة التي تحدد وقال ل ا ل م و ل عن رعي واجباري واجباري واجباري إ ذ ا ب ا خ و ت في الله يجب عليك أ ن تقي نفسك من See <laughs> ya! أحسن إليهن وقام بتربيتهن ت ر ب ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة الصحيحه قلنا بكنت أ ن ا وهو كهاتين و أ ش ا ر النبي قرب بين اصابعه اذا كل واحد منا دورنا يخرج في خلاف المسجد ف ض ل الله تبارك وتعالى ا ل أ ك ث ر من ه العام الثالث قمنا بعمل دوره ل ت ر ب ي ة اولاد العقيده السلوك ا ل أ خ ل ا ق ا ل إ س ل ا م ي ه بفضل الله عز وجل يريد الثمره هذا الامر ن ب د أ بيد الله تبارك وتعالى غدا نسبه ا ل أ و ل ا د والبنات ابتداء من ا ل أ س ب و ع القادم س ي ق و ل ا ل أ و ل ا د يوم ا ل ج م ع ة بعد العصر والبنات مشيئه الله تبارك وتعالى يوم السبت بعد الصلاه ليس اخو الابتلاء المهم يقول ر ج ل أ ن الولد يذهب إ ل ى مسجد يتعلم ع ق ي د ة سوق ل ا ل أ خ ل ا ق على الفندق ساله ا ل يمكن ان يكون في الهد هذا الامر يمكن ان ل يكون هذا المسجد او يمكن بالله ان يكون ا ل هذا ل ا ل م ا ج د ذهب ل ز ي قريب ا ر ة ا لو ل ه أ كان ل ل ه ر ى إ ه م ا أننا ن من باباك ع د ح ر ص ع لغه ى أن ي ت ع ل ا ل ا ن لكن مدرس لغة إ ج ل ي ز ي ة ل غ ة ف ر ن س ي ة أ ي ماده اخرى يحرص ا ل أ ب عليه لكن دين الويب اعتقاده والله اخوتي في الله في هذه الفتن التي تموج كموج البحر لا نجد ولكن لن م ت ع ر ف على ربيع الزوجي ولكن لن تتعرف الولد على الزوجي ا ل ه ك ن ا لن ت ت ع ر م على ا ل ي و م عن ج ي شهد. ربما ساء